إ ذ ا ع ة بريدة, بريده تقدم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د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 どうもあり ي とうございまし ظ